احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا من سكنهم ناسخا فلا ينازعنك في الامر وَذَكِّرْ إِذَا نُودِيَ رَبُّكَ أَنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُواكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا منكروا